أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفه في الصور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 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفن قال لا أحب الآفين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلق قال إن لم يهدني ربي لا أكون من القوم الضال شمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون